أَسكِنُوهَّ مِنْ حَيفُ سَكَتُم مجدِكُمْ وَلَا تُضَضغُوه وَلَا تُضَظُهُ للتُضَيِّقُ وَإِن كُ أُولاتِ حَمْلِم فَأَ فِي قُعَلَيْهِ حَت يَضَعْن حَملَغ فَإِنْ أَضَعْنَ لَكُْ فَآتُهُ نأُجُورَهُ وَالتَّمِرُ بَيْنَكُن بِمَعْرُُ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَسَةُ رضِعُ لَهُ أُخْرىَ لِييُم فِ قَزُ سَعَةٍ مِن سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ لِزْقُهُ فَلْي فِ قَمَِّا آتَهُ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 وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا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 دَخه جََّاتٍ تَجرينٍ تَ تحتِهأَنهَا رخَدين فيِيهَا أَبَدَا خدَ أَحسَنَ اللهَّهُ لَ رِزق اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَبَ سَمواتٍ وَمِنَ الأرض مِثلَهُ يتَنَ الزَلُ الأمْ للتلَموا للتَعلَمُ أَن النَ اللَّه على كُِّ شَيئ قَدرز وَأَن نَ اللهَّه قَدْأَح قَابكُ شَيئد عِمَا